جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحاها يومئذ يفجر الناس اشتاتا ليروا ما لهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال الذرى الشمئ يرا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا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 أَفَلا يَحْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ